Bismillahirrahmanirrahim Al-Duhha, wal-Layl, Iza Saja, Ma Waddaak, Rabbuk, Wa Ma Qala, Wa La al وللآخرة خير لك من الأولى ونسوا يعطيك ربك فترضى كَا إِلَم فَأَمَّا فَمَنْ يَلْقِ مَفَنَّاتِ قَوْا وَأَمَّا السائل فَلَا تنهر وأما ربك فحدث وأمّ ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك؟